بوك اثنان وسبعون اثنان وسبعون عمل شيء عمل شيء و يجب يلزم يجب يلزم يجب أن أرسل المكتوب يجب أن ارسل المكتوب يجب أن ادفع للفندق يجب ان ادفع للفندق du er nytt til at stå tidligt op. Jejib på and der strek var må bakeren. Du er nytt til at arbejde meget. Jejib på and derstereller katherren. Jejeb, an der Du er nytt til at være punktligt. يجب ان تكون دقيقا في المواعيد يجب أن تكون دقيقا في المواعيد هنا نوت تيل يجب أن يعبي التنك يجب ان يعبي التانكا هنا نوت يجب أن يصلح السيارة. يجب <تصفيق> أن يصلح السيارة. هنا نُتّ إلى يجب أن يغسل السيارة. يجب نُتّ إلى السيارة. هنا نُتّ إلى أنْ تَغسل السيارة. هنّا نُتّ إلى أنْ تَغسل السيارة.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 I er nødt til at vente på bussen. Jeg gæb op at på at I er nødt til at vente på toget. Jeg er nødt til at vente på taxaen. يجب أن تنتظروا التاكسي